تروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يلزل الله من فضله على من يشاء من عباده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 علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أن يا أَوَاللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُسَابِلَ الْبَيْنَاتِ ثُمَّ تَخَضُّمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدٍ 117. وأنتم ظالمون 118. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا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 مُرْكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ